যাচাই করার জন্য তিনি জন্ম নেননি এবং কাউকে জন্ম দেননি আর চতুর্থ হল ওয়ালামু কুফান আহাদ এবং তার সমতুল্য কোনো কিছুই নাই আপনি যে ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাকে সুরাই খলাস দিয়ে যা যাচাই করতে পারেন ধর্মতত্ত্বের গোস্টি পাথর পেএস টিভি বাংলা মানবতার সমাধান ইস্কিবি فَأَتَيْنَا صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَغَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ أَمَّ ايُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعيتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يقذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء لقلوبكم وقلوبه وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن, ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تفقوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آباء كَتَائِمَانِهُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الله أكبر. الله أكبر.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 يهَّذينَ آمننوا صَلّوا عليهْهِ وَسّم تَسلليما إ النين يُذون الله وَرَرسولهُعَهُم الله في الدننيا والالآخرة لاعنَهُ الله في الدننيا والآخرة وَعددلَهم غذاابَ مكين والذين يُذونَ المؤمنين والمؤمناتِ بغيررمَ التَّسَوا فَقد شتواهُم تَانَوا وَإِثمَ مبين ي أيهََّ بِن يقلِّ أَزواجكَ وَوبَناتِك وَساء إ المؤمِنين يُدلينَ عَهِ منِ جَلَاب بِ يدلينَ عَلَهِ منِن جَلَاب بِإ ذَِكدنا ع الرَّفْنَ فَلاَا يُذيل وَوكان الله وَفُور وَحيمَا لإَِّم يته المنافقونَ والذينَ ف قُل بِ رَغ والُرجِبون. والمرشفون في المدينه لنقضي انك بنت الا انجامرونك فيها الا قليلا ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتلا سنه الله في الذين خلو من قبل ولن تجد لذنه الله تبديلا <تصفيق> তেমি আল্লাহ শুনি মান Ooh. <sweak> اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكاذب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 ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آدوا نوسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها الله أكبر الله মন হামিদ قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ فقد وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنْ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا فَبَيَّنَّا لَكُمُ الْأَمَانَةَ فَقُلْنَ أَنَا رَاجِمٌ بِهَا وَحَمَلَهَا الإنسان. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعدب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما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 الذين كفروا هل ندنكم على رجل ينبئكم إذا مسقتم كل ممزق ينبئكم اذا مسقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا ام العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أين الحمد ربنا <تصفيق> يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد آتينا داود منا فضلا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 ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء طَوِينا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَنَّ لَهُم عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَذْكُرُ مَنْ سَاتَ فَلَمَّا خَرٌّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, الغيب أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمان كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتيهم شيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفر وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السيد اسفارنا وظلموا انفسا فجعلناهم احاديث فجعلناهم احاديث ومزقناهم كله مزق ان في ذلك لايات لكل صبار يشكور ولقد صدق عليهم ابليس ظن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 ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا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 ডোনে জাকাত পাঠিয়ে দিন ডোনেশন এবং করুন পাঠানোর ঠিকানা শর্ট কোড থ্রি জিরো ডবল জিরো এইট থ্রি সুইফ্ট বিআইসি কোড আই বিও বি ডবল টু আই ব্যান জি পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নম্বর जिनो डबल वन थ्री टू थ्री जीरो जिनो डबल वन थ्री टू थ्री जिनो टू इस डलर अकाउंट नंबर जरोो डबल वन थ्री टू थ्री जिरो थ्री टा